بَيْنَهُم أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَمتُمُ اسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ